واذكروا الله إذ انذركم ما هو في الحق في يوم قلخناتي وقائد حملتين نور ابن بين يتهدر من خنف وَغُبِّ الْيَوْمَ مَن أُسْرِتْ بِهِ وَلَكِنَّ أَعْقُمَ قَوْمًا كَذَّبُون بل هو ما استعجلتم به تَنَاني كَانَ جِيزِيَ قَوْمَ مَرْيَمَ مُذِلِّينَ وَلَنْ قُمْتَ مَنْ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 in ka One ancone and bilan وذلك إفقهم وأنهم